I don't know. هذا هو قطير الشيخ الدريب الشيخ الداخ ونحن سوردانينا إن شاء الله نتعب في دعواتنا ونحن نفسه على تنقلة عائشية عن الشيخ أكبر عزيزي أن أقدم الشيخ في طائد حباس الشيخ الداخل العباسي العباسي خبرين ججانة الإسلامية المدينة النبوية على حتة علماء الشيخ صفيه الرحمان مبارة قوي صاحب الرحيم والشيخ العلام المحذي كمات المطاري وينفرم المدراث والله والشيخ ربيع هادي المطاري وغلله من الملماء صلى الله عليه وسلم أن يطعنا، جعيب هو الذي يتفضل عليك ولا نكون بينكم و بين الجهد شاء الله أن من جديد شكراً عمالنا وعلي الله فلا مولها ومولد فلا هادي لها وأشهد أن لا إله يقول الله ووحده لا شريك له وأشهد أن محمد من عبد الله ورسوله وصديقه من بلغ الرسالة وأدى الأمانة وعلم الأمة ما من خير إلا مدلها عليه وما من شعر إلا محذرها منه دعا إلى عبادة الله وتوحيده وغلظاته وجاهد بالله حق الجهاده وعبد ربه حتى أتى ألو يقير أمر به وصلوات الله وتسريماته عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اتدى سنة لسنته واختفى أضغروا بلوم الدين أما بعد فبادئوا ببدء الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء مع الإخوة والأباء والأبناء في هذا المسجد أن نباوك شاء الله تعالى الشكر للإخوة للينا لمزيد الرحمة ولكل من ساهم أجر الله على يديه مثل هذا اللقاء أن في هذه السانحة لنتعاون جميعا عن البل والتقوى لنتذاكر شيئا من شرع ربنا سبحانه وتعالى فإن خير ما اجتمع عليه المسلمون في هذه الحياة الدنيا أن يبتمعوا على العلم النافع على كتاب الله وعلى سنة نبيه الصلاة صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة الصالح والدوان الله عليهم جميعا فاجزارهم الله خيرا وأجزل لهم الأجر والثباب وجعلهم وإياهم جميعا مفاتح خير ماذا بيقشاركم فإن من وفقه الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا جعله مفتاح للخير وعصمه من أن يكون مفتاح للشر وأحب العباد إلى الله أنفعهم بخلقه فجعل الله جميعاً من الأخيار المتعاونين على البر والتقوى والكلمة بحسن ما لها هي عن موقف المسلم من الفتن فإن الفتن أيها المسلمون لعظم أمرها وشأنها وخطرها على أمة الإسلام وعلى خلق الله سبحانه وتعالى أكثر الله عز وجل من ذكره في كتابه في غير ما سورة في قرآنه العظيم وأكثر منها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة وإن الناظرة في كتب السنة كصحيح البخاري وصحيح مسلم وبقية سنن الإسلام كسنن أبي داوود والترمذي والنسائي وابن ماجا يجد هذه الكتب كلها يصنف أصحابها أبوابا بعنوان الفتن وما جاء في ذكر الفتن فتجدهم يُعنونون للأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الفتن يُعنونون عنوين وأضواب بعنوان الفتن، باب الفتن، كتاب الفتن أو يجمعون بينها وبين الملاحم كقولهم باب الفتن والملاحم هذا كله لعظيم شأن هذه الفتن فالمسلم والعاقل الذي نور الله عز وجل بصيرته ومن عليه بالتزاب كتاب ربه بالتزاب سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم يسعى إلى معرفتها والوقوف عندها يكون على بصيره من امره ليسعى الى اجتنابها بعد فهمها واستيعابها بعد أن يتجنبها على بصيره يحذر غيره من ابناء المسلمين يحذر الاظو ابناء بل تحذر ويحذر الإخوان بعضهم بعضا ويحذر المسلمون غيرهم من المسلمين الذين ربما غابت عنهم هذه الفتن وأنواعها غابت عنهم هذه الفتن وأنواعها وألوانها ليكونوا على دراية بها حتى لا يقعوا فيها وإن من أعظم فالإشكالات في هذه الأعصار أيها المسلمون وهذا مما يخيف المسلم كل خوف أن الكثيرين لا يعرفون معنى الفتنة ولا يعرفون حقيقة الفتنة فيقعون فيها من حيث لا يشعرون وربما إذا نبّهت بعضهم استنكر عليك تنبيهك له لماذا؟ لأنه لا يعلم أن ما هو عليه وما هو واقع فيه من الفتن وهذا في حد ذاته من الفتن أن يخفل بعض الناس عن الفتن ولا يعلمونها فيقعوا لفيها فإذا بيّنت لهم قد يستنكرها البعض لكن المسلم والمؤمن الناصح لنفسه يستجيب لنداء إخوانه ولتذكيرهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن مرآة أخي مرآة أخيه ينصحه ويحب له الخير كما يحبه لنفسه ويخشى عليه كما يخشى على نفسه من الوقوع فيها لأن الله أخبر أن أهل الإيمان إخوة إنما المؤمنون إخوة أيها المسلمون خلق الله عز وجل الخلق لغاية معلومة أن يعبدوه وحده لا شريك لا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدونه ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يضعمون إن الله هو الرزاق والقوة المتينة خلقنا لعبادته وقعته ومع ذلك خلقنا ليبتلينا تجاه تحقيق هذه الغاية العظيمة فإن الفتن والفتنة في خلاصة معناها هي الاختبار والامتحان والطمحيص والابتلاء فقال الله عز وجل في كتابه الكريم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمله وهو العزيز الغفور وخلق الله عز وجل الحياة وخلق الموت وخلق الخلق من الإنس والجن ليبتليهم تجاه ما خلقهم له ولأجله هل يحاربون أنفسهم تجاه هذه الغاية إذا وقفت تجاههم هذه الأنفس لتصرفهم عن تحقيق طاعة الله وحده لا شريك له هل سيجاهدون ذلك العدو اللذوذ الذي خلقه الله عز وجل ليفتن به أهل الأرض ألا وهو عدو المؤمنين الشيطان الرجيم أعادنا الله وإياكم من شره وفتنته إن الشيطان لكم عدو فأتخلوه عدوا إنما يزرع حجبه ليكونوا من اصحاب السعير ماذا يفعل المسلمون ما عدا الله الذين كفروا بالله هل يستجيبوا لإغواؤهم وإغراءهم فينساقوا وراءهم لينصرفوا عن عبادة الله وحده لا شريك لأ؟ هل ينصرف المسلمون بما يُحدثه أعداء الإسلام أو علماء السوء والضلالة من الشبهات والوساوس تجاه هذه الغاية العظيمة من عبادة الله وحده لا شريك لأ؟ إن العبد مأمورٌ بعبادة الله وحده لا شريك له أن يعبده بكل ما أمر الله عز وجل به وكان في طاقته ومغدوره من فرائد الإسلام بعد أن يحقق لله أعظم رُكْلٍ أَلَى وهو توحيد الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله لا معبود بحقٍ إلا الله فإن من الناس إما بسبب جهلهم بهذا الأمر العظيم أو بسبب بعض أهوائهم يحاربون هذه الغاية العظيمة فيصرفون الناس عن عبادة الله وحده لا شريك لا فإن من زين للناس أن يعبدوا غير الله بدعاء غير الله فما وصحهم لأنه حارب هذه الغاية العظيمة ومن ربط بغير الله ليعتقدوا فيه أو في غيره من المخاليق أنه ينفع أو يضر فيدعو له من دون الله فهذا ما نصح لعباب الله فهذا ينبغي أن يحرر منه لأنه داعية إلى الفتنة فتنة في أعظم أمر من أمور الدين ألا وهو توحيد الله لا إله إلا الله أيها المسلمون توحيدك وتوحيدنا لله سبحانه هو غاية خلقنا في هذه الدنيا بسببه بفضل الله تُقبل وأعمالنا من صلاتنا وصيابنا وزكاتنا وذكرنا وإغبالنا على الله فعلينا أن نوقن بهذا الحق بقلوبنا كما أغررنا به بأنسنتنا لابد أن نسعد به بقلوبنا وأن نوقن به وأن نفرح به وأن نحبه لأنه هو الرابط بين العبد وبين ربه وحده لا شريكنا من قال لا إله إلا الله مخلصاً بها قلبه دخل الجنة إذن أيها المسلمون الله سبحانه وتعالى خلقنا ليبتلينا بأنواع من أنواع البلاء بالفتن ولذا قال أهل العلم الفتنة في كلام العرب معناها أن تختبر المعدنة من الذهب أو الفضة بالنار لتخلصه من الشوائب حتى يكون هذا المعدن معدنا خالصا لا شائبة فيه هذا هو معنى الفتن والفتن في لغة العرب فتن الذهب بالنار أي أشعل النار على الذهب حتى يخلصه من شوائبه ليكون ذهبا خالصا ثم الفتن بعدة معاني في شرع الله سبحانه وتعالى جاءت بمعنى الاختبار جاءت بمعنى مبتلاء جاءت بمعنى النار والحرق كما قال تعالى في سورة الغرور إن الذين فتنوا من الأمين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحعيم فتنوهم أي عذبوهم من بسم الله عز وجل عذابه لأهل الكفر يوم القيامة بنار جهنم بسم الفتنة يومهم على النار يفتنون أن يعذبون بها تسأل الله العافية والسلام فالفتنة أيها المسلمون أنواع فتنة يبتل الله عز وجل بها هذا العرض ويمتحلهم بها سواء كانوا مسلمين أو كانوا من الكافرين كأن يبتليهم سبحانه وتعالى بالشدائب من الجور والعطش والزلازل والبراكين والأوبئة والأمراض المستعصية هذه بلاءات من الله سبحانه وتعالى المسلم كما سيأتي معنا ترجعه إلى الله هذه الفتن ويستعذ بالله من شغلها ويقبل على الله آيبا مستخر ربه من الذنوب سائل ربه العفو والعافية لينجو من هذه العواقب وهذه البلاءات العامة هذه فتن عامة ينتفع بها المسلم العاقل الواعي وقد يهدي الله عز وجل بها من شاء من الكفار حينما يعلموا حقيقة ضحفهم فيها ما أحدثه الله في عرضه وكونه حينما يفجدون كل سيطرتهم بعد أن ظلوا أنهم استطاعوا أن يتحكموا في هذه الأرض وأن يزخرفوها كما شاءوا وأن يعصموا عنفسهم من بعض أنواع البلاءات من الله فحينما يزلزل الله عز وجل عليهم والأرض يعلمون ضحفهم وافتقارهم إلى الله فقد يؤوب منهم إلى الله من يؤوب من أهل القفر بسبب وقوفه على عجز نفسه في جاه قدرة الله العظيمة فإنهم يبين الله عز وجل لهم على مر العصور والأزمنة من العجائب والأمور المذهلة ما قد ترقق قلوب بعضهم إلى هذا الإسلام العظيم كما قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ولذلك من الأمور الكونية يخاطب الله عز وجل بها أهل الكفر لأنهم في واقع العمر أحياناً يكونون من أقرب الناس في الأرض هذه إلى معرفتها والوقوف على حقائقها كما قال تعالى ألم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كادتا ردقاً ففتقناهما خاطب بهذا الأمر العظيم من؟ أهل الكفر لأنهم بما أعطاهم الله من الآلات الحديثة والمخترعات الجديدة يقفون على ما لا يقف عليه غيرهم من البشر فيحتارون بهذه الخلقة العظيمة فقد يؤل بعضهم إلى الله وإذا وقف أهل الإيمان على هذه الحقائق ازدادوا إيماناً مع إيمانهم بأن الله على كل شيء قدير فآبوا إلى الله ورجعوا إلى الله وعبدوه بكل اجتهاد ومتابرة فعظموه حق التحظيم ووقروه حق التوقير لأنه على كل شيء قدير ولأنه سبحانه على كل شيء قادر وهناك فتنٌ خاصة. يبتلى بها الإنسان في ذات نفسه من أهل الإسلام أو من أهل الكفر أيضا يبتلى بعض الكفار بالأمراض وكما قلنا في الظواهر الكونية قد ينتفع بعض الكفار بما ابتلاهم الله عز وجل به من الأمراض المُصلحصية فيكون عجزهم حاملاً لهم إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى باحتلاق الإسلام كما يُبتلى من المسلمين من يُبتلى بمرضٍ أو بأهله أو بأبنائه أو بزوجته أو في صحته أو في عافيته أو في ماله فيكفر الله عز وجل له بهذه الفتنة ذنوبه ويربيه على الصبر وعلى رجوع إلى الله سبحانه وتعالى وعلى الوقوف على فقره وافتقاره إلى الله ليزداد إيمانه بربه ينبه ومن الفتن أيضا ما يكون بين المسلمين من حروب وقتال ومن الفتن أيضا ما يظهر في الأرض من آثار مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم من مظاهر لا تمتُّ إلى الإسلام بصِرَة حينما تجدُّ شعائرَ وشعاراتٍ لا تمتُّ إلى دينِ الله كذعواتٍ هدّامة تدعو الناس إلى الوثنية الهدّامة يدعو أصحاب هذه الشعارات من تحتها إلى غير الله وبتأسيس عبادة غير الله كما مر معنا باسم الإسلام هذا من الفتن المسلم عنده برهان من كل دعوة وكل شعار يرفع في الأرض يربط فيه الناس بغير الله وبغير دين الله فهذا شعار هدام ولو ادعى رافع هذا الشعار وادعى من يرفع هذه الشعارات أنه يدعو إلى هذا الإسلام فإن حقيقة الإسلام أن يحبد الناس ربنا سبحانه وتعالى وأن يعبد الله وحده لا شريك له بأنواع الطاعات التي أمرهم بها في كتابه وأمرهم بها رسولهم صلى الله عليه وسلم في سنته أن تلطبِت قلوبُهم بالله رب العالمين فمن جاء وتكلم في شأن القلوب وخوفَها بغير الله أن فلانًا أو جعلانًا يفعل في العبد ما لا يفعله إلا الله أنه يقتل ويميت ويحيي كما يفعل الله فهذا داعية سوء ومن جاء وقال للناس فلان من الناس ادعوه من دون الله هذا داعية سوء وعالم الصور ولو ادعى العلم فإن من العلم هو علم الصور ومن العلماء من هم علماء صوء وضلالة هذا كله من الفتن إذا ظهرت مظاهر تخالف شرع الله في أعراضنا في نسائنا من تبرجهم وسفورهم واختلاطهم بالرجال هذا من الفتن أيضا كما سيأتي معنا بعد غريب في سرد بعض النصور التي جاءت في شرع نبنا سبحانه وتعالى تبين الفتنة وخطرها فإذا الفتن في حقيقتها أيها المسلمون إما تكون من الله ابتلاء للعباد يبتليهم الله عز وجل ويفتلهم بها ليميزهم ويمحصهم أو تكون هذه الفتن بين المسلمين يعدوا بعضهم على بعض ويعتدي بعضهم على بعض ويسعى بعضهم إلى صرف بعض الناس عن الإسلام وحقيقته بإظهار شعائر أو شعارات تطمسوا نور الإسلام وبراهين شرع الله سبحانه وهو لي وهي ليست بمطموصة وإنما هي ظاهرة هذه الفتن واجب على المسلم أن يكتنبها وأن يحضر منها كل حذر نصوص كثيرة جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تتحدث عن الفتن جزا الله خير امامنا قرى علينا شيئا منها والله يقول في كتابه الكريم الف لا م ي الناس ان يتركوا ان يقولوا امننا وهم لا يفتدون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين أخبر الله عز وجل في هذه الآيات العظيمة مخاطبا العقلاء المسلمين النبهاء ومن غفل منهم أيضا لا تحسبوا أيها الناس أنكم إن منَّ الله عليكم بالإيمان والإسلام فاحتنقتموه وآمنتم به أنكم لا تفتنون تمتحنون وتفتلون بأنواع الفتن والبلاءات والغاية من هذه الفتن الطمعيص والامتحان حتى يصفو المؤمن بإيمانه ويتميز بإيمانه وشريعته ويتميز بمنهجه عن غيره من المسلمين الذين لم يرتضوا منهج الله الصافي الواضح ويتميز المؤمن عن المنافق وعن العدو المندس على المسلمين وعلى دين المسلمين ليفسد عليهم دينهم فإن من آمن بالله معرض للبلاء والانتحان لمصلحته في ذات نفسه حتى يجاهد في ذات الله نفسه كما قال تعالى ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالمين من جاهد نفسه وجاهد الفتن وألزم نفسه لتعبد الله وحده لا شريك لا ولتسير على منهج الله وعلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم فإنما هو ينفع نفسه وليس بنافع الله إن أطاع وليس بضار الله شيئا إن عطى فمن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالم الله غني عننا إن من امن وجاهد فانما حرصه لنفسه وانما ثوابه لنفسه لانه سينجو بفضل الله عليه ويرحم بفضل الله عليه في الدنيا والاخره ثم بين الله عز وجل ان هذا الامتحان وهذا الاختبار وهذه الفتن التي يفتتن بها اهل الايمان من أهل الإسلام فتن بها من صبر سبغنا من الأمم الماضية فصبر من صبر وما شاه من ما شاه الله سبحانه وتعالى لما أنزل آدم إلى الأرض عليه السلام وزوجه وعمر الأرض بالذرية وكانت الذرية تعبُد الله وحده لا شريك لها لا شِرك ولا بِدَع وإنما العبادة لله وحده لا شريك لها ثُم حصل التغيُّر بالغلوب في بعض الصالحين فعُبدوا مع الزمن من دون الله وتوجَّه إليهم الناس بالدعاء والعبادة والطاعة أرسل الله عز وجل رسله إلى الأرض ليمتحن أهل الأرض أرسى إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام فآمن معه من آمن وكانوا قلا وكفر من كفر فأهلتهم الله بالطفال وأنجى الله نوحا ومن معه في الفلك اختبر الله أهل الأرض بالرسل والأنبياء فمن اطاع رسله وانبيائه نجا ومن عصاهم والعياذ بالله هلك ولم يضر الله شيئا صلى الله عليه والسلام ما من رسول ارسله الله الى امته الا كان فتنه لهذه الامه فمن اطاعت ربها نجا ومن عصته فقد هلك كل انكذب الرسل فعقبهم الله ودمرهم تدميرا لأنهم لم يوفقوا تجاه هذه الفتنة وتجاه هذا الابتلاء وعراب الله لهم سوء المآل والعياذة بالله ثم ختمهم ربنا الرحمن بخيرهم وأفضلهم محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم وصله بالإسلام بأعظم دين بلغه للأمة ولا يقبل الله عز وجل ديناً سواء ومن يلتغي غير الإسلام ديناً فلن يُقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين بلغه بلغه وبيّنه أحسن بيانه وأكمل الله به الملة والديانة قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا جاء اليهودي إلى عمر فقال له يا عمر آية نزلت عليكم أنتم أيها المسلمون لو نزلت علينا لاتخذنا ذاك اليوم عيدا قال له وما هي قال ما قال الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمة ورديت لكم الإسلام دين فخبره عمر بأنه يعلم اليوم الذي نزلت فيه نزلت يوم عرفة في يوم جمعة والنبي صلى الله عليه وسلم في عرفات في حجته الوحيدة والأخيرة التي خطب فيها الأمة وخطابه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أشهدهم على بلاغه لهم من الله وأبطل لهم رب الجاهلية وأقام أسس الإسلام وبيّنها وشرحها في ذلك الحج العظيم وكل ما بلغهم شيء كان يقول اللهم هل بلغت ويرفع عزبعه الكريم صلى الله عليه وسلم إلى عين إلى السماء يقول اللهم هل بلغت اللهم فاشهد بلغت دين ثم توفاه الله عز وجل إليه وقد أدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وسلم كل خير بينا وكل شرٍ بيّن وبرث هذا الدين أصحابه رضي الله عنهم من بعده بلغوه كما أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ هذا العلم عنهم طلابهم من التابعين ثم أخذه أتباع التابعين ثم أتباع أتباع التابعين ثم العلماء من بعدهم ثم أخذه العالم عن العالم والعلماء وعن العلماء حتى جاءنا في هذا العصر وستستبر هذه السلسلة وسترتفع هذه الغاية حتى يقبض الله أهل الإيمان حينما يشاء الله قضهم في آخر الزمن إذن هذا دين محفوظ ودين معروف بيّن واضح لا لبس فيه ولا خفاه لكنه قد يُجهل من بعض الناس أو يفهمه البعض على غير معناه الذي شُدع هكذا فتن الله عز وجل الأهل الأرض بغسل والأنبياء ونحن أمةٌ بهذا الدين وبهذا الإسلام وبهذا النبي صلى الله عليه وسلم ولذا يجاء في الحديث الصحيحة من حديث فدة القبر أن الميت إذا قبر في قبره يسأل كان براً أو كان فاجراً عن هذا الدين وعن الله أولاً وعن الإسلام وعن هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من الفتن كما سيأتي معنا فلذلك على المسلمين مسؤولية عظيمة أولاً فيها أنفسهم لأنهم مفتولون في قبورهم أي مسؤولون عن هذه الأمانة وعن هذا الإسلام هذا يحملهم على تعلم هذا الإسلام وعلى معرفته وأن لا ينجر الإنسان مقلداً بلا وعي وإدراك لأنه قد يحال إذا أراد الله فتنته ولم يكن في هذه الحياة موقنا مؤمناً قد يحال عن المرور في فتنة القبر كما جاء جلح حديث الصحيح أن العبد إذا قبر أن العبد إذا قبر في قبره جاه ملكان فأقعدانه فسألاه أسئلة الفلس من ربك وما دينك ومن نبيك المؤمن المستبصر الذي آمن وأيقن وأوقن بالحق ظاهرا وباطنا وعمل بهذا الإسلام ظاهرا وباطنا وكان على وعي ومن الله عليه بالهداية والتوفيق يجيب بتوفيق الله سبحانه وتعالى ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم تثبت من الله كما قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وماذا؟ وفي الآخرة هذا تثبيت من الله أما الغافل أو الفاجر أو الكافر الذي أراد الله فتنة فإذا قل له من ربك يقول لا أدري وفي رواية يقول هاها ها لا أدري وما دينه يقول هاها ها لا أدري من نبيك لا أدري ما العاقبة وما النتيجة يقول له الملكان لا دريت ولا تليت ثم يضرب من زبة من حديد لو ضرب بها جبل وحد لصار ترابا يسأل الله العافية والسلام ويفتح له مقعده من الجنة إن كان مؤمنا فيتحسر ثم يفتح له بابه إلى نار جهنم أما ذاك المؤمن فيفتح له باب جهنم باب من النار ليعلم منّة الله عليه ورحمته عليه وأنه نجع بفضل الله وبتوفيقه في هذه الفتنة ثم يفتح له إلى الجنة بار ويبقى متنائماً بنعيم الله عليه نائماً كما تنوم العروس وينوم العروس حتى تقوم الساعة وذلك يطيق عليه قبره وتختلف عليه أطلاعه ويأتيه من نار جهنم من السموم والحموم الحميم حتى تقوم الساعة ذاك يقول ربي أقم الساعة حتى يطل إلى النعيم وذاك يقول ربي لا تقم الساعة حتى لا يرد على الجحيم ليامة ملا إذن المسلم لا بد أن ينتبه لنفسه وأن يكون كيساً فضناً تجاه هذا الإسلام أن يتعلم الإسلام والله أيها المسلمون إذا تعلمنا ديننا حق التعلم وعرفنا حقيقته ما استطاع أحد من الناس بإذن الله وقوته أن يشويش على المسلمين في دينه لا في عقائدهم لا في توحيدهم ولن يجد أي متاحة في الأرض في أرض المسلمين ليصرفهم عن دين الله لأن الأمة ستقول معتصمة بشرع الله وبحبل الله ولم تتفرق وستكتبع إذن الله عز وجل افتلانا كما افتل السابقين وبيّن الله عز وجل لما فتنهم وفتننا لكي تظهر معادل المخلوقين ليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين الصادرين الموفقين من الله سبحانه وتعالى الذين نجوا بتمسكهم بشرع الله هؤلاء الصادقون والذين تزلزلوا واضطربوا وانحرفوا ولم يؤكنوا بهذا الحق وتلاعب بهم من تلاعبوا من تلاعب كانوا من الكاذبين والمنحرفين والعيانه بالله. وليفلامين حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يسرون ولقد فتن الذين من قبلهم ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين وقال تعالى ما كان الله ليضر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليضيعكم على الغيه ولكن الله يكتب للرسل من يشاء فآمنوا بالله ورسله إن تؤمنوا وتصدقوا فلكم أجر عظيم آيات عظيمه أيها المسلمون ما كان الله ليضر الممين على ما أنتم عليه قال أهل العلم والتفسير يخبر الله عز وجل نفسه أنه ما كان ليترك ويدعى أهل الإيمان ومعهم من المنافقين من معهم حتى يميز المؤمن الصادق عن المنافق الخبيث الكاذب حتى تتميز الصفوف ويتميز صف الإسلام عن صف النفاق والشبهات والضلالات ما كان الله ليظل الأؤمنين على ما أنتم علي حتى يميز الخبيث منه هنا وقف مهم للمسلمين ربنا سبحانه وتعالى يتولى بنفسه تمييز المؤمنين عن المنافقين والكاذبين فيمن على من شاء بالهداية والإيمان ويبتلي بعده وحكمته من شاء بالنفاق والخبث والدناءة والعياذة بالله فإذا هؤلاء المخلوقون مفرقون من الله سبحانه وتعالى فيهم المؤمن وفيهم المنافق وفيهم من هو في صف المسلمين وفيهم من هو في صف ما يخالف المسلمين من النفاق والبدع والضلالات والشبهة فإذا الأمة مما أبتل يده هذا التفرق وهذا التميز تميز أهل الحق عمن يخالف من أهل الباطل والضلال والنفاق والقبس لابد للمسلم أن ينتبه لهذا العمر جمع الناس لا يتم إلا عن طريق الإيمان الصحيح فإذا لم يكن هناك إيمان صحيح ودعوة إليه واضحة صحيحة ومنهج واضح يدعو إليه فإن الأمة لن تكتمع وإن اجتمعت فستجتمع على خلاف هذا الحق ولذلك هذا الإيمان الذي ميَّذ الله به من شاء من عباده هو نفسه الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث افتراق الأمة ستفترِع أمة هذه على ثلاثٍ وسبعين فرقاً كلها في النار يعني متوعدة بعقاب الله وليس معنى هذا الحديث ووعدين الصحيح في سن أبي داود وغيره أن الأمة هذه كلها كافرة كلا هذا فهم ضلط ومغلوب لكن المراد أن الأمة إذا افترقت وخالفت شرع الله سبحانه وتعالى متوعدا ومهددا بالعقاب فمن أصر وعاند وتمسك بعقائد فاسدة وأقيمت عليه الحجة وقام عليه القضاء الحجة ومات على غير المله فهو العيادة بالله دخل في دائرة الكفر والظلام لكن الأمة الحمد لله فيها من الخير ما فيها فقالوا كلها في قال صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة ومن هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم والصعب هولا هم المؤمنون حقا الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعلى ماذا كانوا مجتمعين كانوا مجتمعين على الكتاب والسنة كما سيأتي معنا بعد قليل ولذلك أيها المسلمون حينما نمر على كتاب الله سبحانه علينا أن نمر عليه بوعي وإدراك وتدبر لأنه أيها المسلمون فيه علاج الأمة فيه بيان الخير فيه التحذير من الشر فيه كل خير فيه تحذير من كل شر الله سبحانه وتعالى يقول ما كان الله ليضرق ممين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيفة من الطيب ثم بيّن الله عز وجل أن هذا التنجيز وأن يكون من الناس من هو من أهل الإيمان ومن الناس من يكون من أهل الكفر قد يقبل الله عز وجل بذلك بعض أنبيائه ورسله and نحن نقصر إن شاء الله وطالع قد ساقنا الوقت بسرعة ونقصر إن شاء الله وطالع سطربنا للشيء ليسيرا ما ذكرنا من نصوص هي إشارات لما جاء في شأن الفتن وأن الله عز وجل أخبر عن نفسه أنه سينتحن عباده الخير والشركة المقادة نبدوكم بالخير والشر فتنة والنصوص في كتاب الله كثيرة أما السنة فجاءت فيها حديث كثيرة يخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن ويحذر منها أمته إن النبي صلى الله عليه وسلم كان رعوفا رحيما بالمؤمنين يخاف عليهم من الشر والفتن والفساد صلى الله عليه وآله وسلم فجاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم هو في المدينة تحذيرا لصحابته من الفتن صعبا على تل عالي ونظر إلى المدينة وقال إلى أصحابه والله هل ترون ما أرى؟ قالوا لا يا رسول الله قال والله إني لا أرى مواقع الفتن بين بيوتكم كمواقع القطر يعني نوزولها في المدينة هذا تمديه أن الفتن ستحل بأهل الأرض كان نبيه صلى الله عليه وسلم يخبر المسلمين بهذه الفتن وباخبار ما سيأتي من الغيب الذي حكاه الله عز وجل له وأخبره به ليحذر المسلمين كما جاء في حديث حذيفة وأيضاً أعظون عن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر ذات يوم وهذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب الفتن قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من صلاة الغذات أو الفجر ثم صعد المنبر فحدثنا وخطبنا ثم نزل فصل الظهر ثم صعد المنبر فحدثنا وخطبنا وفي حديث عمر أنه أخبرهم بما كان وما سيكون حتى تقوم الساعة وحتى يدخل أهل الجنة الجنة وحتى يدخل أهل النار النار في هذا اليوم الكامل ثم نزل فصل العصر ثم ماذا صعد المنبر فحدثهم وأخبرهم حتى صلى ماذا العشاء أو كما قد الراوي هذا كله خوفاً منه صلى الله عليه وسلم على أمة من هذه الفتن لأن الفتن يستعاد من شرها ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا في آخر صلاتنا قبل سلامنا أن نستعيد من أربع كلمات تقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والبماد ومن شر فتنة المسيح الدجال هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم يوم القيامة اللهم إِنْ يَعُذُّ بِهِ مِنْ عَذَابِ جِهَنَّمِ وَمِنْ عَذَابِ القبر, القبر فيه عذاب وفيه فتنة ومن فتنة المحيى والممات كل المحيى وما يكون في الممات وجاء في حديث صحيح أن فتنة القبر ما هي سؤال القبر وقد تحمل معنى الآخر ما يكون فيه من عذاب المعذب فيه والعيادة بالله ومن شر فتنة المسيح الدجال قال من شر فإن من أعظم الفتن التي تتكون في آخر هذه الأمة فتنة من؟ هذا المسيح الدجال وما من نبي إلا وحذر أمته المسيح الدجال ومن أعظم ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن فتنة الشرك بالله وأن يعود من الناس إلى عبادة غير الله من الطواف بالقبور والأوتان والأشجار هذا كله حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر عنه مما سيكون في آخر الزمان أن يرجع الناس فيعبدون اللاتة والعزة والعياذة بالله ويطفون بقبر ذي الخلصة يرجعون كما كانوا في آخر الزمان هؤلاء شرار الناس الذين تقوم عليهم الساعة قال صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس من تدركهم الساعة هم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد كيف يتخذون القبور مساجد؟ إما أن يتخذوها بعبادتها والعيادة بالله وهذا والعيادة بالله من الشرك بالله أن تعبد غير الله من المخلوقين حتى لو كان هذا المخلوق نبيا مرسلا أو عبدا من عباد الله الصالحين أن يتخذ القبور لساجد وإما بالبناء عليها أو بالطواف عليها أو بدعائها أو بالسجود عندها أو بالسجود عليها هذا كل هو العيادة بالله إما أن يكون شركاً يخرج عن المله أو ذريع والسبب إلى الشرك بالله والعيادة بالله هذا من أعظم فتن. أعظم فتنة الشرك بالله لماذا كان الشرك أعظم فتنة لأنه يصرف عن أعظم غاية خلطنا لأجلها وهي عبادة الله وحده لا شريكاً لذا كان ظلماً عظيماً إن الشرك لظلم عظيم لا يغفره الله إلا بالتعب والرجوع إليه فهذه فتن عظيمة ولذا كان يخبرهم صلى الله عليه وسلم بهذه الفتن وكان صحابته لحرصهم على الخير وخوفهم من الشر والفتن كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الفتن كما في حديث حذيفة الطويل كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة ماذا أن يدركني وهذا حديث طويل يحتاج إلى كلمة حوله بإذن الله تكون قريبا إن شاء الله تعالى هذه الفتن العظيمة ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من السعادة أن يجنبك الله الفتن ما ظهر منها وما بطل جاء في حديث صحيح عند أبي داود أن المغداد بن الأسود رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن ثلاث مرات يكررها صلى الله عليه وسلم ولمن فصبر فواها يعني وعجباً له أنه يبتل ويصبر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن السعيد من جنب ماذا؟ الفتل كان في مأمن منها ومن أعظم الفتل التي ينبغي على المسلم أن يقف اتجاهها الموقف الشرعي بالبعد عنها والحذر منها وبالعلم النافع الذي يجعله على بصير بها وبشالها كما ذكرنا فتن الشرك بالله ومن الفتن أيضا فتن البدع التي تصرف عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيحجث الناس في دين الله ما لم يشرح له النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو فهو رد صلوات غير مشروعة أنواع من الصيام غير مشروعة أذكار غير مشروعة صلوات حتى على النبي صلى الله عليه وسلم غير مشروعة هذه مردودة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما من خير إلا وبيّنه للأمة صلى الله عليه وسلم ومن الفتن أيضا التي يحضر منا فتن الافتراق والطائفية والحزبية والتكتل على غير كتاب الله وعلى غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أعظم الفتن التي شوهت الإسلام وصرفت المسلمين عن دين الإسلام الواضح لأن هذه الفرغ والأحزاب كل يرفع شعارا أنه على الإسلام وأنه على الحق لكن إذا وضعنا هذا الشعار على الميزان الواضح الصافي على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجدناه شعارا مزيفا شعار الحق كتاب الله واسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن نكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته هذا هو شعار الحق فعليك أن تحذر من التفرق والتشرزم والطائفية والحزبية من أعظم الفتن التي تمر بالأمة اليوم أيضاً فتنة البعد عن علماء السنة الربانين علماء الحق أن يبتعد الناس عنهم وأن ينصرفوا عنهم فلا يتعلموا علومهم ولا يقبلوا على فقههم فهذا يفعهم في الفتن ويجلب عليهم الفتن فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا العلم قبل أن يقبط فإن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من قلوب العباد وإنما يقبضه بقبل العلماء حتى إذا لم يمكي عالما أو لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسيلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضل هذا من الحكام والابتعاد عن علماء الحق والارتباد بعلماء الجهل والضلالة هذا من الفتن التي ينبغي أن نحضر منها والسعيد من جنبها, جنبها ونجاه الله عز وجل منها من الفتن أيضاً أيها المسلمون التي ينبغي علينا أن نقف منها موقف الحذرين وموقف الحذر الخروج على أولاة الأمر وصلاطين المسلمين وعدم طاعتهم في طاعة الله ورفع شعارات الثورات والخروج عليهم وعدم الصبر على جورهم وظلمهم أو الاعتقاد في كفرهم بمجرد ظلمهم ومخالفتهم لشرع الله هذا من منهج الخوارج ليس من منهج النبي صلى الله عليه وسلم وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الخوارج ومن فتنتهم وبيّن أنهم يخرجون من الدين كما يمرق ويخرج السهم من الرمية وإن كانوا على صلاة وكثرة صلاة وصيام فإن ذلك ليس بمصحح ما هم عليه لأنهم خالفوا منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في أحكام شرعه ومنهاجه فكانوا ممن أحدثوا في دين الله ما ليس منه فكانت عقيدتهم وكان منهجهم مردوداً عليه. وما تولد من هذه الفتن من الثورات والقلاق والفتن والإعن وما يشهد عالم المسلمين اليوم من خروجنا على الأولاة والصلاطين وما أحدث في الأرض من الفتن وتصلّط الأعداء هذا من الفتن سببه الرئيس بعد امتحان الله لمن شاء من عباده العراض عن الحق وعن العلم والبصيرة والبعد عن علماء الحق والسنة لأنهم يبصرون الناس بمثل هذه الفتن من أعظم الفتن أيضا التي ينبغي أن نحذر منها وخاصة طلاب العلم فتنة التعالم والتصدر وأن يدخل في شأن الدعوة إلى الله من ليس هو من أهلها فيشويه دون دين الله بالجهل والسفة وبعدم البصيرة فيضل الناس أو يخاطبهم بأساليب ليست من الإسلام في شيء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس بالأدب وبحسن الألفاظ كما قال تعالى عنه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضلا غليظا القلب لفضوا من حولي هذا ما يتعلق باختصار في ضوء هذه الكلمه المختصره الذي لم نفها ولم نعطيها قدرها وشانها من المسلم وموقفه من الفتن ولكن هذه اشارات الله أسأل أن يوفقنا جميع الإطاعات ومرضات وأن يوفقنا جميع للعلم النافع والعامل الصالح ونشكر أيضاً الإخوة بلجنة مزلدة رحمة على إتحاتهم لنا هذه الفرصة فجزاهم الله وغيراً مبارك فيهم وفي أعمالهم وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه الجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bye. <laughs> All right. amb la vida